وختتِلَ فِي الليْلِ وََّهَارِ وَمَاأَن زَل اللهَّهُ مِنَ السَّماءه إِمِدْ رِرضطٍ فَأَحيا بهِهِ الْ الأرضَ بعد موْوتِهَا فَأَحيا بهِِ الْ الأورضَ بعد مَوْوتِهَا وَتَصْفِِيَا حِآياتةُ لِقَوْمِ يعَقلِون تِلكَ آياتة اللهِ نَلهاَا عللَيكَ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 أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذينَ كَفرَروا بآياتِ رَبّهِم لَهُمْ عَدابُم مِجَزٍ ليمأَ اللهَّهُ الذي صَخرَ لَكُم الْ البحرَ لِلتَجرِْيَ الْ الفُلْلكُ فهِ بِأَمرِْهِ وَِتَبَتَعوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَكُم تَشكرون وَسَخرَ لَكُمَّ فيِي السَّماواتِ وَما فِي الأررض جميعَِي مِنْه إ فِي ذَِكَ لآيات لِقَوْمه يتَفَكرون.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 وَررزَقنَاهُ مِنَ الطباتاتِ وَفََّنَاهُم علىى العالمنين وَآتَيْنهُ بَيناتٍ مِنَ الأأَمْرُ فمَخْتَلَفُ إِللاا مِنْ بَعْدِم جَ أَهُم العِْمُ بَغْيَم بَيَْهُم إَِّ رَبَّكَ يَقض بَيْنَهُم يَوْمَ الْ القِيامَةِ فِي مَا كانَوا فِيهِ يَاخْتَلِفُون ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ لا لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَيُغْنُونَ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وخلق ولتجزى كل نفس بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه, فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون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 فَأَمَّ الذيينَ آمنوا وَعَمِلُ الصالِحَاتِ فَيدَخِلُهُم رَبّهُم فِي ررححْمَتِ ذَلِكَ هوفَووزُ الْ المُبين وَأََّ الذيذينَ كَفرَروا أَفَلَْ تَكُْ آياتي تُطلَ عَلَْيكُمْ فَسْتَكْبرَرُتُم وَكُنتُم قَوْمًَا مجرِمين